بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب إِنَّ اللَّهَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَمْزِيلُ مِرَاضٍ بِالْعَالَمِينَ فَْه الحديز أَن تُمّ دُهِونَ وَتَنجَعَلونَ الرِس وَنكُب لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَحْرِقَنَّكُم حَرَّقًا وَلَتَأْتُنَّ إِلَيْنَا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين فأرجعونها إن كنتم صادقين فأرجعونها in <laughs> البرين فنزل من حميد وتصليات جعيب إن هذا له حق يقي. فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم